وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ الله كان على كل شيء الله كان على كل شيء حسيبا